وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل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 إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم مِنْ من ثُمَّ ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا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 يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بعدون في الأعراب يسألون عن أنبائكم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 وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيْصِيِهِمْ وَقَذَفَ فَفِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَآرَثَكُم مِّنْ أَرْضِهِمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَؤُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا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 اِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنَّا أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ بَيْنَهُ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَمَن يَقُنُّ مِنْكُنَاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤتِيهَا أَجْرَهَا مَرْتَينِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا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 وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأولى وأقن الصَّلَاةَ وآتينا الزَّكَاةَ وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أَهْلَ البيت ويطهركم تطهيرا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 والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات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 تُرْجِم مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ وَلَا يَحْزَنَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ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 أبناء إخوانهم ولا أبناء أخواتهم ولا نسائهم ولا ما ملكت أيمالهن، والتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا.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 وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيها